بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين والله على سلامة وآلتنا مسألة 391 93 لم يتمكن من الهادي ولا من ثمنه صام بدلا عنه والكلام في مطالب الاول في بدلية الصوم عن الذبح وقد استدل عليها بالآيات فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم مضافا للروايات منها صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام باب 46 من أبواب الذبح حديث أربعة سألته عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروياء ويوم التروياء ويوم عرفاء قلت فإن فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصبة والحصبة هي يوم النفر ليلة الحصبة يعني ليلة يوم النفر اللي حال أنه يستحب أن ينفر إلى الحصبة وهو الابطح بمن يعني أن يبلغ في نفره إلى الحصبات يتسحر ليلة الحصبات ويصوم ذلك اليوم ويومين بعدا إلى آخر الرواية المطلب الثاني وهو المهم في وقت الصوم فهل أن وقته أي وقت الثلاثة الأيام التي في الحج هي خصوص السابع والثامن والتاسع أم يجوز تقديمها في أول ذي الحجة أو تاخيرها لو كنا نحن والآية المباركة فظاهرها أن من تلبس بالحج فله ان يصومها حيث قال فصيام ثلاثه ايام في الحج فإذا احرم لعمره التمتع في شهر ذي الحجه فإن له ان يصوم الثلاثة ايام اذا احرز عدم وجدانه للهادي يقصد من الحل بالمعنى اذا احرم للحج قالوا هذا محتلا شنو فإذا أحرم لعمرة التمتع في أول ذي الحج جاز له أن يأتي لصدق أنه في الحج اذ لا يراد بالحج خصوص مناسكه بل المراد بقرينة المقابلة مع قوله وسبعة إذا رجعتهم أن المقصود به الشروع فيه فشنو معنى إذا رجعت؟ يعني إذا انتهيتم من الحج فرجعتم مقابل الانتهاء والرجوع التلبس بالحج طبعا أن الشروع في عمرة التمتع كلامنا في حج التمتع الشروع في عمرة التمتع شروعا في الحج بلا إشكال لذى المتشرعات الشروع في عمرة التمتع شروع في الحج فمتى ما أحرم لعمرة التمتع صدق أنه شرع في الحج مقابل من رجع عن الحج لا خصوص إحرام الحج القاص ولكن الظاهر يشمل هذا يصدق عليه أنه في الحج بعد ان تلبس بعمره التمتع يصدق علي ان هذا في الحج مقابل من رجع ذاك محتمل ما نفين احتماله ولكن مقتضى اطلاق الايه شمولها لمن تلبس بعمره التمتع ولكن بالنظر الى النصوص الشريفه <تصفيق> فإنها على أربعة أصناف. ألف ما دل على الإطلاق كالآية، كصحيح سليمان بن خالد، حديث سبعه. باب ستة وأربعين من أبواب الذابة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصوم عشرة ايام اذا رجع الى اهله بتقريب ان مقتضى اطلاق قوله يصوم ثلاثه ايام بمكه ولو كان ذلك في اول دفع وكان الذيل اول شوال شوال الذيل مشتملا على حكم من لم يستطع القيام بمكه ليس قرينة على نظر الرواية للصوم بعد يوم النحر باعتبار أن المكلف بعد يوم النحر هو الذي يفترض فيه ان يقيم اصحابه معه او لا يقيمون وذلك لان الذيل مجرد تفريع وتشقيق على ما ذكر في صدر الروايه فلا يصلح للقرينية على تقييد إطلاقها أخذ قيد ما كان؟ أخذ قيد بمكة مكة مثل ما قلنا في الحج يعني مقابل إذا مم. رجعتم لا خصوصية لعنوان مكة أو مثل ما يقولوا هل تقولون مكة مم. مم. مثل ما ذكرت بقارينة المقابلات أذكره بعد أنه الرجوع دا ما مترتب, <تصفيق> مترتب على الحج الخاص يعني قال جاء من الحج هو أن كان يشمل حتى عم التمتع بس لا يشدق أنه الرجوع من الحج إلا بعد انتهاء لا بعد بلي ولكن الشروع متى يخضر البعضية نعم لا يصدق أنه رجع من الحج إلا بعد الفرار من الحج الخاص. ولكن متى يصدق الشرور بالحج؟ يصدق ما عبد حنيف، بس إحنا أي نقول أيضاً، بس أنت استفدت قارئين هذا أيضاً قرية ثانية. يعني تؤيدون كلامي؟ <تصفيق> دائما دائم الحمد لله. الصرف الثاني من الروايات ما دل على التقييد بالأيام الثلاثة فصحيحة معاوية التي قرأناها ومنها صحيح رفاعه واحد باب 46 محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والظاهر انه ابن عيسى عن رفاعة بن موسى قال سالت ابا عبد الله عن المتمتع لا يجد الهادي قال يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفان وأشكل سيدنا قدس سره في المعتماد بشبهة الإرسال حيث لا يروي أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن رفاعة بن موسى من دون واسطة أو واسطتين وقد ورد في عدة نصوص توسط فضاله أو ابن أبي عماير أو ابن أبي ناصر وأمثالهم فالرواية وإن وردت في الكافي والتهذيب بهذا الناحو إلا أن من المقطوع به أن هناك واسطة وحيث لا يُعْلَمُوا بل حال الواسطة فالروايات بحكم المرسال لا يروني لو يعني يروني لا يمكن يعني اختلاف هو <تصفيق> ولكن مضافا لوجود سند صحيح آخر لرفاعة بن موسى وهو ما ذكره حديث اثنين باب ثلاثة وخمسين من نفس أبوها بالذات بطريق الشيخ وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضاله عن رفاعة بن موسى قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال نفس الروايه يصوم يوما قبل يوم الترويه ويوم الترويه ويوم الحركه ف... مضافا لهذا ان من المتعارف روايه الاصحاب عن الاصول فمن المحتمل بلحاظ ان لرفاعة ابن موسى كتابا وأصلاً أن يكون هذا الحديث متلقى عن كتابه وأصله كما أن الكلين روى عن أبي بصير كثيرا ولكن كان ذلك نقلا عن أصله وكتابه فبالحاض أن هذا متعارف لوصول الأصول إليهم مشهورة معروفة فالظاهر هو النقل عن الاصل وبالتالي فلا يهم عدم معرفه حال الواسطة ما, ما يخالف لا زحمه حالكم لا ما حصل <تصفيق> جاء على يتحال بينهم على ذلك في النقل تارة عن الأصل وتارة بمن أجازه بواسطة من أجازه النقل عن الأصل كما ورد في نقله عن أبي بصير. أنتم تقولون بأن إذا كان مشهورا فلا يظهر حال نعم نعم. خبر الطائفل أو الصف الثالث ما دل على التقييد بما بعد يوم النحر وهو ما رواه الكرخي حديث ستة باب ستة وأربعين من أبواب الذبح. قلت للرضا عليه السلام المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فإن لم فهو ممن لا يجيد ولكن مضافا لضعف سنده بالارسال حيث قال وعن بعض اصحابنا انه ناظر لفرض احتمال تجدد القدره ومحل كلامنا ما إذا أحرز العاجز عن الهادي ذاتا وثمنا الصنف الرابع ما دل على الجواز أول ذي الحجه وقد يستدل على ذلك بمفهوم صحيح العيص حديث ثلاثة باب ستة وأربعين قال سألته, سألته عن متمتع شوفوا هذه شيئا يدخل يوم التروية يدخل يوم التروية وليس معه معه هدي قال لا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفه ويتسحر ليله الحصباء بدعوى ان مفاده ان من قدم قبل يوم الترويات فله أن يصوم في أي وقتين ولكن غاية مثاله ان من يشرع له الصوم يوم التروية من قدم قبل يوم التروية لا أن من قدم قبله صام أي يومين كما قد يستدل له بصحيح محمد بن مسلم حديث عشرة من نفس الباب عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثه الأيام هذا يعني الصوم الثلاثه الأيام إن صامها فاخرها يوم عرفها وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولكن دلالته على الجواز في أول ذي الحجه بل لا بالظهور الحارق المهم في الاستدلال هو روايه زراعه <تصفيق> التي نقلها الشيخ في التهذيب بطريق الازراق حديث 8 باب 46 عن عبد الله بن مسكان حدثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من لم يجد الهد واحبه أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك لكن أبان لا توثيق له إلا بوروده في اسناد كامل الزيارات ونقلها صاحب الوسائل الرواية عن الكافي باختلاف ففي باب ستة وأربعين حديث اثنين قال وعنهم يعني وعن العده عن سهلين عن احمد ابن أبي ناصر عن عبد الكريم ابن عام عن زرارة وذكر الرواية بينما نقلها في باب أربعة وخمسين حديث واحد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زيان جميعا عن أحمد بن أبي ناصر عن عبد الكريم عن زرارة نفس الرائح والموجود في الكافي هو الثالين عن سهل وأحمد جميعا ولكن أما ما ذكره بسهل منفردان فالاشكال فيه من جهة سهل واما ما ذكره عن احمد وسهل فقد ذكر سيدنا ان الاشكال فيه هو الارسال وذلك هذا أمامنا الكافي هكذا في الكافي باب صوم المتمتع اذا لم يجد الهادي صفحه خمسمائة وستة الجزء الرابع عده من اصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا لكن عن من عن رفاعه بن, بن موسى ثم بعد أن ذكر هذا الحديث اثنين ابتدأ وقال أحمد بن محمد ما قال عن عدة عن أحمد بن محمد حالا بدأ الكافي أحمد بن محمد بن أبي نص عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة وذكر الرواية وفهم صاحب الوسائل ان السند في الثاني معلقون على الاول ولذلك قال في الوسائل حينما اورد الروايه الثانيه قال وعنهم يقصد العده عنها ففهم أن طريق الثاني معلق على الأول وجرى عليه وبالتالي تكون الرواية معتبره ولكن سيدنا قدس سره أشكل عليه بأنه لعل هذا رواية من الكافي عن ابن أبي نصر مباشرة من دون تعليق على سنة الحديث الأول وحيث ان الكليني ليس معاصرا لابن ابي ناصر فهي مبتلات بشبهه الارسال ولكن بناء على مبنى تسقط كثير من احاديث الكافيين حيث تعارف منه ان يبدا في الحديث الثاني في عدة موارد بالواسطة الثالثات مثلا نظير ما في هذا الباب نفسه من الكافي حديث ثمانية عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن ابي ناصر عن عبد الكريم عن ابي بصير وفي الحديث التاسع قال احمد بن محمد ابن ابي ناصر عن عبد الكريم عن ابي بصير ونحو ذلك مما يجد له المتتبع تكررا في كلام الكافي أحرص أنه فعلا هذا أم إذا ما, ما حرص؟ فخل يصدقه يلتزم يقول خل يعني التعارف هذا مو قرينة على التعليق يعني أنه تعارف من الكافي ذلك أليس قرينة على تعليق سنة الثاني على الأولى؟ وكل الموارد. خل احتمال باب الاحتمال ما ينسى. احتمال موجود إنما نحن نقول هذا السند معلق على أن هذا نقول محتمل هو محتمل هذا الذي نقول محتمل هو هو هو هو هو هو هو يقول يعني أول هو هو هو هو هو يقول هو هو بس هو هو هو هو هو شوفوا هذا متعدد من هنا انا بالله اللي يؤكد تعريف سيدنا ان الاسم اللي في الحديث التالي يكون واحد من الاسم في السند السابق نعم يعني هو ما بعد العده عاده يجيب ما بعد العده نعم. نفس الاسم من الحديث من السند السابق يعني مو حديث مبتدع براوي جديده اصلا ونكبرو. والنتيجه انه ان تمت روايه زراره كان له أن يصوم من أول ذي الحجه وإلا فمقتضى صحيحة معاوية بن عمار السابقة أن لا يجوز الصوم قبل السابع والحمد لله رب العالمين